عباس يا بو الوفا يا بو الوفا عباس عباس يا بو الوفا يا بو الوفا عباس عباس يا بو الوفا يا بو الوفا عباس عباس من جلت وانت بمهد يا بالوفاة يا عبار أرى الوفاة بكل وكيت وصحابه كلها حرار يعرف منه بس للشهيم يختار من سمع حيد ولد للمركضة الكرار تعنى ليك الوفاة يمك قعد بالداء وفاة باسمك شهد من كنت وانت بمهد من كنت وانت بمهد يا ابو الوفا عبا يا ابو الوفا يا ابو الوفا عبا يا ابو يا ابو الوفا عبا ايه مذكوا الاكسجين من كنت وانت بمهد من شهد وانت ابنهد يا ابو الوفاة يا كم خصلة شاف الوفاة عندك يا ابو النماس بالمهد شافك شهد والغيرة تيم للراس تحمل القابل اسد واشجع هيني العباس صاحب ابا ومرجلة وبخوتك حساس للخوة كبر سند من كنت وانت بمهد من كنت وانت بمهد يا ابو الوفاء من كنت من كنت وانت فشايد بعد حضن اللي ذي باراك أم البنين ونعيم صدر الوفاء الغذاء فردت لك بالاسيم لي اتلتفيت بصباك بحسين لولتلك عاش الاسيم ويا بيك انطبع للأبد من جلت وانت بمهد من كنت وانت بمهد يا ابو الوفاء عباس يا عباس <تصفيق> يا, عباس يا, يا, عباس عباس يا, يا عباس من كنت كنت وانت بمه يا, يا من شاهدك وفاي شاهدك وانت بمه ترسم معاني هواي شان رايمك ترف وبصفه جود هواي بالدمع ساجد نزلي يمك يا راع را شافك تصون العهد من شنت وانت بمهد من شنت وانت بمهد يا أبو الوفي عباس الهندسة الصوتية والتوزيع واثق الجبورية كلمات الشعر الحسيني أحسان البغدادي أداء الرادود الحسيني كرار مالك الشمري تم تسجيل هذا العمل في ستوديوهات وليد الكعبة العنوان العراق النجف الأشرف شارع الوائد هذا ومن الله التوفيق